All <laughs> Nie, i nie, nie, nie, nie, عليها من نورها ما يصافح اللهم صلنا واجعل لنا اماما ونورا وهو الله اللهم يسغنا من علمنا وعلمنا منه ما جدينا وارزقنا تلاوه رب اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور قبورنا فنور طريقنا وجلاء أحزاننا فاجعل باب مننا والمهولنا. اللهم فرج هم المهموم فنفس عن من أَعْمَلُ إِسْلَامًا وَلِيُسْمِعُ اللَّهُ مَا أَعْمَلُ إِسْلَامًا وَلِيُسْمِعُ اللَّهُ مَا أَعْمَلُ والمسلمين اللهم اللَّهُ مَا والمسلمين اللهم وَلِيُسْمِعُ اللَّهُ مَا اللهم انصر غسوان من يجاهدين على أعجاب لا اذا اذا قذرا عجيب القدر وفي آتنا وجماتنا رسم علينا أنك أنك التغواب الرحيم اللهم إذن نغربنا بلغت عنام السماء ليس لنا وافر إلا لا من منك إلا إليك اللهم ليس لنا احد إلا إلهنا لجأنا إليك فلا ترهدنا عن باب جناب أخائب اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت يا رفا والجنود اغفر جنوبنا واستغل جنوبنا وآمن روعاتنا واستجد زعراتنا برحمتك يا رحمة الرحيم اللهم برحمتك احب لنا شهر رمضان بجوان اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتح رقابنا من النار اللهم اغفر اللهم اغفر لنا ورحمنا واعف خلافنا من النار اللهم اجعلنا جميعا ممن صام رمضان ايمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام لياليه همانا واحتشابا واجعلنا ممن أدرت ليلك القدر إيمانا واحتشابا اللهم اجعلنا من ارتقائك من النار اللهم اجعلنا من ارتقائك من النار تقبل منا صالح اعمالنا وتجاوز عن ناس جيئاتنا وتب علينا إنك انت التواب الرحيم <تصفيق> اللهم أعذ علينا شهر رمضان أعواما عزيزة وأجنانا مزيدة اللهم اللهم جميعا من المفقودين واجعلنا جميعا من المفلحين الفائزين ولا تردنا عن بابك لا بد اللهم ان فليس لنا اله لا غافر لنا الا ولا مُقِرَّ لَنَا إِلَّا إِلَٰهُنَا وَلَا مُعِينٍ واجتبعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل كفرنا من بعده شفاقا مرحوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا محروما اللهم من لا تفضل معنا هذا مرحوما من مرحوما يا غفور حوار مرضي ذنوبنا واسفر الهنوبنا واصبح أولادنا واصبح ذناكنا ونسانا اوه من جميعا مما تفقدوا وجرطا واجعلهم جميعا ممن يعملون بكتابه وينتجمون بسنة نبيه برحمتك يا ارحم الراحمين يا زنا اللهم افتغني رضاك واجعل اعماله الفارحة في رضاك واصلح اللهم ولاة امور المسلمين أجمعين عن تحكيم شره والحمد للإسلامه والالتزام بسنه النبيه رحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعاء اللهم اغفر لنا وليدنا وتقبل منا صالح اعمالنا واجعل علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا نمل امرنا وانا تغفر لنا وارحمنا لنسلم من الغافرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم يا وابدا صفقه من اول من وقد كان كلام سيدنا ان عليه ان تتوافر ليس على, على اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين